إذا وقعته واقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبجت الجبال بسا فكانت هباء من بسا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالَّذِينَ فِي جَنَّاتٍ مَّعِينٍ ذَلِكَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ على متكين علينا متقابلين يطوف عليهم ونزال مخلدون لأكواب وباريط وكرس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير وهور العين كأمثال نؤلع المكون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأتيما إلا قيل السلام فَطَنٍّ مَنْزُدِي وَبِلٍّ مَنْزُدِي وَمَا إِنَّ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٌ وَلَا مَمْنُوعَةٌ وَفُرُشٌ مَرْفُوعَةٌ إنا فجعلناهم بكرا عربا أتى لأصحاب اليمين تلة من الأولين وتلة من الأخيرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في ثموم وحميم وظل. من الذين تم وكانوا يصرون على الجحيم العظيم وكانوا يقولون ايذا متنا وكنا ترابه وعظاما وكننا تربا وعظاما انا لنذعون نَجْمَعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ نَّعْلَمُ ثُمَّ إِنَّ لَكُمْ أَيُّ نَضَالٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ فشاربون شربنهم هذا نزلهم يوم الدين هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدعون أدرعيتم أنتم أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نقدرنا بينكم الموت وما نحن بمسوطين على نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تدرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم المال الذي تشربون أنزلتموه من المزل أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشعتم شجرتها أم نحن المنشرون نحن جعلنا ما تذكرته ومتاعا للبقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلى المطهرون تنزل من رب العالمين أفبما ذا الحديث أنتم مجهدون فَكَمْ مِّنكُمْ تَكْذِبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنتُم مِّنْهَا تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن صادقين فأما إن كان من المقربين فروس وريحانه وجنة نعيم كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما كان من المكذبين فَنُزُلٌ مِّن حَنِيمٍ وَطَفْيَة سَدِيمٍ إِنَّمَا ذٰلِكَ هُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَتَبَّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ